mm وما فيه شيء ما اتباعكم بالمعروف وعداه اليه باحسان ذلك نقيكم من ربكم ورحمه فمن اتى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه اياه من الثمن لعلكم تتقون قتل عليكم اذا حضر احدكم الارض ليمتلك خيرا الوصيّة للوعد فإنه على قرمينه المعروض على المنتقين فقال هم نزّله بعد ما سمعه فإنما وإطمه على الزلقين نوزّلون إن الله السبيل العليل فأن خلف من موقع جنفاً الله يا أنا ايها الذين امنوا قد شعرتم كما كتب على الذين اذا لا تتفقون ايام المعتوده فتنالوا من كان ميعكم مريضا وعلى النفرين المعتدون من ايام وعلى الذين اضيقوا له من يوم القيامه الوحيد. بل يوم الزين. وياك نعفض وياك نستعين. إذن الصلاة المستقيم الصلاة الذين نمز عليهم. وإذن فَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا عَلَى أَعْيُنِهِمْ وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا السَّمْعَ مَا واشزاء ذلك عبادي عني فإني قضيب أجيب نعوة الزائم إذا دعا فلنستجيبوني ونجوه بنوحي لأسهم للشطور قم إلا قلنا لا تر لكم اعظم عباد لكم علم الله انكم كنتم تختارونها انفسكم فتاب عليكم ما فاعظم فلا تباشروهم وادعوه ما كثر الله لكم وكلوا واسرعوا حتى يتبينكم الغيث ولا تباشرون الا من تعاقبون في المساجد الا حدود الله فلا تقرؤوها كذا يبين الله على اياته للناس لعلهم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وذنوبها وَتُطْرُوا مِنْهَا شَرْحُكَانِ بِالْسَاجِ وَالِعْرَمِينَ وَأَمِنْ نَاسِ بِالْإِذْنِ وَأَمَنْ جُرْتَ عَدَمُونَ الله الله سنيع الله من الحميدة Allahumma sallilah Allah, Allah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alladin, the King of the Shafi'is. Allah al-Wahid, Allah al-Wahid O Allah, give me the strength to bear the burden. O Allah, give me the strength to bear the burden. O Allah, give me the strength وأدلوه من نقواتنا واستقوا الله لعدكم تصلحون وقراطلوه من سبيل الله الذين يقاطرونكم ولا تعددون إن الله ملاحب المعددين وقتلوه حيث صفيتمهم وأعجبوهم من حيث أخرجوهم والذنة واجبت من الوقت ولا تقراطلوهم عند Tá aí o horário dos وقالوا يا الله شعب تلك عشره لا Oh الرحيم. ليس يوم الزيم. إياك العقل وإياك نستعلم. إذن الضغط المستقيمة رزتنا لعنت عليهم. وإذن عليهم ان الحج فلا ولا خصوم ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلمه الله وتزوجوا فان خير الزاد التقوى واتقوا نياه من الالباب ليس عليكم جناح فإذا أطلتم من الله صعيم لك نشعر كما تتاكم وإنهم كنتم من من الضغط حيث الله إن الله رب Wa la wa la manas yaqun fadhu manas jadilu muhaqquqas alifoo. Ta ni nas nas na yaqun fadhu nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سيئ لسانه الله في ايام معدودات فمن تغفر لي يومين فلا عليهم ومن تغفر فلا عليه عليهم واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحررون الله اللهم صل على الله الله الله Uh or -oh.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 ويعيب العبوب عليهم على الضالفين وإذا انزلنا الناس على وإذا قياه الضفل ما فتكون والله لأولكم يا أيها الناس هل من نور قد اومر فاي منظر الظلمة جناج نور ما بين الناس فيه مختلف فيه ومختلف فيه إذن الذين أوضوا من بعد الأعجاء من, بين من بينهم بينهم فهذا بي الله الذي لآله مختلف فيه إلى حق الله الله اللهم نصحنا はい I'm waiting o o o Thank Oh out Okay. الضوء يطلبن بأرضه إن فلا تضطون ولا يحل لهم إذن من قد عصاوشي واليوم تآخذ وكره الحق <تصفيق> برصه في ذلك فإن الله هو من قلت عليهن طاجًا وضعه حكيم الطلاق مردان فإن سألهم من ولا أن تأبوهم ما شيئا مما أعطيتموهما شيئا إلا أين طعفا أتعرف الله فَإِنْ خصوه عنا يخينا حدوب الله إن لا يناحا إلا في نفسدك إلا حدوب الله فلا تعددوها ومن يتعد حدوب الظريق فلا من أهو طالبون فإن ضبطها فلا تحض له من بعثنا ساكم عليه ما فلا بنا لحال الناعين والشعور عين ضدنا أيضا حقوب الله وكذلك حموه الله يؤينها لطلقين يعلمون وإذا أضغطوا النساء فأبرونا الجنة ففرون أجنهن فانسقوهن من عروف نانسقوهن ولاقومنتمونهم مكلااًذ تع وفيه عن ذلك و الله مننسًا ولاتذ و ككحام والص الله عم وب حز من من ذلك وأحيث م والضق الله الله وَإِذَا أضرطتهم النساء فألقنا أجنهم أبلقنا أجنهم فألقوا أجنهم كلها ينكحنا أجنهم وإن طلع فرصوا بينهم في ذلك فألقوا من كان من كبير, كبير من, من كساك Ya الله I am fortunate. I am my own master. الحمد للأرض العالمين. الله مالوظيم. بشي نوم الزيم. إياك نعبد وهياك السعيم. إهدى ولا ولن يخفوها ويعفو الذين يديروا منها وان لم تحفوها ولا تعنفوا الفضل بينكم الله بما تعملون بصير حافظ على القاضي القادم مستوى قومه لله Allahumma innaka lahumma lahumma innaka lahumma lahumma wa jadidan allahumma jadidan wa la jadid lahumma jadid lahumma jadid lahumma jadid lahumma jadid lahumma jadid lahumma والله عز وجل وإذن الضفاق مزاهم في العبور حظاً على المستقيم كذلك يبين الله عزيز وعلى عزيز عزيز 有 الله <音>